إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتِّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ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 فَإِن أَعْرَضُ فَقُلِ أَ ذَرْتُكُمْ صاعقََ ممثلْ صعقَةِ عَ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 قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد لهم من قوة وكانوا باياتنا يجحدون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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ توم علينا قالوا ان فقط الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وَمَاكُم تُم تَستَتِرُونَ أَ يَشحَدَ عَكُم سَكُمْ وَل أَدَ صَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِ ظَنًَا تُم أَن اللهََّ لَا يَعَمُ كثًا مِماَا تَعملُون